بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآخر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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَاهِ لَغُضَّةً بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْفِرِ فِي الْرِّيَاحِ وَتَصْفِرِ فِي الْرِّيَاحِ آيات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 كل كل أفاك نسيم يسمع آيات الله تطلع عليه ثم يصر مستكبر كأن لم يسمعها فبشره بعذاب وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا يَأْتِينا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء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 ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 عليها ثم الى ربكم ترجعون ولقد وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطِّيبَاتِ وَثَبَّتْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ بِجِنَاتٍ مِنَ الْمَرْضِ فَمَا أَخْتَلَفُوا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 من بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين هذا بصير. قوم يقولون أم حسب الذين جت رح السجائن أن نجعلهم كالذين آ بالحق وليجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرىت من اتخذ الههوهواه واول له وهو على وَتَمَعَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى نَصْرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِ تكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض 148- وتقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون 149- وترى كل أمة جاثية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 ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكنا آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين اذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة ان نظن إلا قلتم ما ندري ما الساعة إن ونظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون See? Yeah. فلصتموا آيات الله هزءا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد ربنا